الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين قال رحمه الله تعالى في كتاب القضاء وعن عمر بن العاص رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول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 أو أخطأ أولاً تخريج هذا الحديث صواه البخاري في كتاب الاعتصام في كتاب والسنة في باب أجل الحاكم إذا اجتهد فأصابع أو أخطأ رجع من طريق ومسلم أيضاً اخرجهم من طريق او اخرجاه من طريق يزيد ابن عبد الله ابن الهاد عن محمد ابن ابراهيم ابن الحارث عن بسر ابن سعيد عن ابي قيس مولى عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وبسر الحديث الوجه الثاني في ألفاظه قوله إذا حكم الحاكم هذا الفعل معول بالرادة أي إذا أراد الحكم لقوله لأن الاجتهاد يسبق الحكم ولا يتأخر عنه والحكم هو القرار الذي يصدره القاضي لينهي به الخصومة بين المتنافعين وقوله فاجتهد ألفا عاطفة على فعل الشرط حكم على التعويل المذكور يعني إذا أراد أن يحكم فاجتهد والاجتهاد في اللغة هو بذل الجهد لإدراكي أمر شاق هكذا يخصه علماء اللغة لأنه بدل جهد لإدراك أمر شاق يقولون اجتهد في حمل الرحى للحصات الكبيرة ولا يقولون اجتهد في حمل العصى اجتهد في حمل العصا. أما المراد الاجتهادي هنا فهو بدل الجهد لإدراك الحكم الشرعي طريق الاستنباط وقوله ثم عصاب أي وافقة حكم الله تعالى في هذه المسألة أو في هذه القضية وقوله فله أجران أجر على الاجتهاد والبحث والتعب وأجر على إصابة الحق لأن في إصابة الحق عملاً بالحق وإظهاراً للحق وقوله في الثاني ثم أخطأ أو اجتهد ثم أخطأ فله أجر أي أجر على الاجتهاد والبحث والتعب في طلب الصواب والخطأ مغفور له ففاته هنا أجر الإصابة أجر الإصابة لكنه شارك القاضي الأول في ثوابي أجر الاجتهاد الوجه الثالث الحديثي بشارة عظيمة للقضاء فإن القاضية إذا اجتهد وبدل ما يستطيع الوصول إلى الحكم الشرعي حتى وصل إلى ما يظن أنه هو الحق في هذه القضية ثم حكم فإن له أجرين فإن له أجرين إن كان حكمه صوابا موافقا مراد الله تعالى أو لحكم الله تعالى وإن كان خطأ فله أجر واحد وهو أجر الاجتهاد ولا يأسم بالخطأ لأنه خطأ غير مقصود لأنه خطأ غير مقصود والسبب لأنه خطأ غير مقصود لأنه قد اجتهد لأنه قد اجتهد الوجه الرابع الحديث دليل على أن القاضية الذي يؤجر على الاجتهاد الذي يؤجر على الخطأ أو بمعنى الأدق يؤجر إذا أخطأ أحسن من على الخطأ أقول الحديث دليل على أن القاضي الذي يؤجر إذا أخطأ هو من كان عالما مجتهداً أما إذا لم يكن من أهل الاجتهاد بمعنى أنه لم يبحث في هذه المسألة ولم يتعب نفسه في الوصول إلى الحق فهذا ليس له أجر بل هو آثم لذي تقدم تلك الماضي حديث القضاة ثلاثة وذكر من القضاة النار رجل قضى على جهل رجل قضى على جهل يكون المراد بالقاضي الذي يؤجر ولو أخطأ هو من كان عالما مجتهدا باحثا مريدا للوصول إلى الحق للوصول إلى الحق يقول خطاب رحمه الله في معالم السنن يقول إنما يؤجر المخطئ على اجتهاده في طلب الحق لأن اجتهاده عباده لأن اجتهاده عباده ولا يؤجر على الخطأ بل يوضع عنه لثم فقط بل يوضع عنه ألف وهذا في من كان من المجتهدين جامعا لآل الاجتهاد عارفا بالأصول وبوجوه القياس، فأما من لم يكن محلا للاجتهاد فهو متكلل، ولا يعذر بالخطأ في الحكم، بل يخاف عليه الإثم اللي يخاف عليه الإثم بدليل حديث ابن أوريد عن أبيه ثم ساق حديث أوريده الذي تقدم هذا الكلام كلام صغير وقوي الخطابي ذكره في معالم السنن الجزء الخامس صفحة مئتين الوجه الخامس الحديث دليل على جواز الاجتهاد للأحكام الشرعية وأن القاضية لا بد أن يكون من أهل الاجتهاد وأن القاضية لا بد أن يكون من أهل الاجتهاد الذي واستنباط الأحكام الشرعية من أدلة كما مر يقول ابن هبيرة اتفقوا يعني لهم على ربعة على أنه لا يجوز أن يولى القضاء من ليس من أهل الاجتهاد لا يجوز أن يولى القضاء من ليس من أهل الاجتهاد إلا أبو حنيبة فقال يجوز وهذا الشرط أعمل شرط الاجتهاد هو بحسب الإمكان فإذا لم يوجد من القضاء في إلا من كان مقلدا فإنه يولى يقول شيخ الإسلام من عن شروط القضاء ومنها الاجتهاد يقول هذه الشروط تعتبر حسب الإمكان وتجب ولاية الأمثل في الأمثل، وعلى هذا يدل كلام أحمد وغيره فيوالله لعدم الأنفع فيوالله لعدم الأنفع من الفاسقين وأقلهما شر وأعدل المقلدين. وأعرفهما بالتقليل قال ابن مفلح بعد أن ساق هذا الكلام ابن تيمية في الفروع قال وهو كما قال وهو كما قال وهذا الذي قاله شيخ الإسلام ابن تيمية هو الصلاة في هذه المسألة وهو الموافق لمذهب الحنفية فقد رص الحنفية في كتبهم في كتبهم ومنهم الكاساني في بداية الصنايع على أن شرط الاجتهاد شرط فضيلة وكمان حلا أن شرط الاجتهاد شرط فضيلة وكمال. قال فيصح قضاء المقلد إذا خل الزمن من مجتهد يتولى القضاء. قال المرداوي وعليه العمل من مدة طويلة حبيثنا المرداوي الذي مات في القرن التاسر قال وعليه العمل من مدة طويلة وإلا تعطل في الناس يعني ما يلقون حسن كان لابد من المجتهد إذا كان المرداوي يقول هذا الكلام فما بالك هذا الزمان فالابتهاد ليس بشرط وإنما وكما قالت الحنفية شرط كمال إن وجد المجتهد هو لا وإلا الجود من الماجود طيب الوجه الذي بعده وهو السادس الحديث دليل على أنه ليس كل مجتهد مصيبة أنه ليس كل مجتهد مصيبة بل المصيب واحد وهو من وافق الصواب في علم الله تعالى وجد الدلال من الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم أو جعل المجتهدين قسمين قسم مصيبا وقسم مخطيام ولو كان كل مجتهد مصيبا لما كان لهذا التقسيم معنى ولو كان كل مجتهد مصيبا لما كان لهذا التقسيم معنى ومن قال قال كل مجتهد مصيد احتج لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للمخطئ أجراء جعل للمخطئ أجراء قالوا فلو كان لم يصد لم يؤجر لو كان لم يصد لم يؤجر وقالوا إن لهم لماذا إذا وصف بالخطأ قالوا وصفه بالخطأ محمول على حالثين الحال الأولى أن يكون ذهل عن النص أن يكون ذهل عن النص والحال الثانية أن يكون اجتهد في أمر قطعي خالف فيه لجماع هذا الذي جعل الرسول صلى الله عليه وسلم يسميه مخفيًا وإلا فهو في الواقع إيش مصيب لأنه لأنه إيش لا نجح وهم يقولون كل مجتهد مصيب لكن هذا فيه ضعف لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سماه مخفيًا فاعتذاركم أنتم عن تسميته مخطئاً نعم بكونه مخطئاً خالف النص أو خالف الإجماع أو ذهل عن النص أو خالف الإجماع هذا تخصيص للدليل بدون مخصص الصواب في هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما سماه مخطئاً وهو بين له الأجر دل على أنه غير مصيب دل على أنه غير مصيب ولو كان مصيبا ما قسم الرسول صلى الله عليه وسلم المجتهد أو المجتهدين هذا التقسيم المقصود أنه يريد على كلامهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم سماه مصبئا وفي نفس الوقت اعتبر له الأجر فدل على أنه غير مصيب وإنما الأجر لأجل الاجتهاد لأجل الاجتهاد أما ما اعتذروا به عن وصله بالخطأ فنقول هذا تخصيص للدليل والأصل بقاء الدليل على العموم الوجه الأخير الحديث دليل على فضل الحاكم الذي على هذا الوصف والمراد بالوصف أنه يجتهد ثم يوفق الصلاة هذا المراد الوصف فهذا يدل على أن القاضي يغنم الأجر في كل قضية يحكم بها وغانا قطعا لكن هل غنم أجرين أو غنم أجراً واحداً نعم كل قضية يحكم بها معجور معجور فهذا يدل على فضل الحاكم الذي على هذا الوقت، لكن كما مر بنا الذي أخطأ هو في نفس الوقت الذي يشهد وفي نفس الوقت الذي يشهد، لأن يدخل معنا القاضي الذي لم يشهد. ولهذا كان القضاء من أعظم فروض الكفايات. ووجه هذا أن حقوق الخلق أو الحقوق التي بين العبادة وبين الخلق كلها مضطرة إلى القاضي عند التنازع أو عند الاشتباه فعلى القاضي أن يجاهد نفسه وأن يبذل جهده في تحقيق هذا الابتهاد الذي علق عليه الأجر الذي علق عليه الحديث الثاني وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحكم أحد بين اثنين وهو غوبان متنعين هذا الحديث موضوعه النهي عن القضاء حال الغضب النهي عن القضاء حال الغضب والكلام عليه من وجوه أولها في تخريجه هذا الحديث طواه البخاري في كتاب الأحكام باب هل يقبل القاضي أو يفتي وهو غضبان هل يقبل القاضي أو يفتي وهو غضبان وأخرجه مسلم أيضا كلاهما من طريق عبد الملك ابن عمير عن عبد الرحمن ابن أبي بكرة قال كتب أبي وكتبت له كتب أبي وكتب له إلى عبيد الله ابن أبي بكرة وهو قاضي بسجستان قوله كتب أبي أي أمرني بالكتابة وكتبت له أي باشرت الكتابة إلى عبيد الله وعبيد الله هذا ابن لأبي بكر، فالكاتب هو عبد الرحمن والمكتب إليه هو عبيد الله وإنما فسر الحديث بهذا المعنى لأن الأصل عدم التعدد. ولكن لو الحديث على ظاهره صار المعنى أن أبي كتب إلى عبيد الله وأنا كتبت إلى عبيد الله لكن قال العلماء إن هذا يفضي إلى تعدد الكتابة والأصل عدم التعدد ففسر بهذا الكتاب فقال وهو في سجستان ألا تحكم بين اثنين وأنت غضبان فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وذكر الحديث وذكر الحديث وهذا الحديث الذي معنا في الهلوع هو لفظ مسلم هو لفظ مسلم أما شرحه ألفاظه قوله لا يحكم هو بالضم انت عندك بالضم كان ده لكن معاكم ويبدو أن النسخ في هذا مختلفة والخطر في هذا ساهم لأنه إن كان بالتسكين فهو ناهية ولا ناهية وإن كان بالضم فهو نفي ولا نافية لكن البلاغيين يقولون إن النفي أبلغ من الناهية لأن النفي معناه لا ينبغي أن يكون هذا الشيء لا ينبغي أن يقع ولا ينبغي أن يحصل وهذا النهي ظاهره التحريم لكن الجمهور كما سيأتي صرفوه إلى الكراهة وكأنهم جعلوا القرينة الصارفة حكم النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الزبير الآتية بعد قليل عندما تنازع أو حصل بينه بين وبين جاره الأنصاري نذاع في شراج الحرة قوله وهو غضبان بدون تنوين لأنه ممنوع من الصرف الوصفية وزيادة الألث والنون والغضب هو غليان دم القلب لطلب الانتقام. يقول ابن فارس في معجم مقاييس اللغة إن الغين والضاد والباء أصل صحيح يدل على قوة وشدة. دل على قوة وشدة فهذا يدل على التعريف يقولنا أن الغضب غليان دم القلب لا له للسماح واللين والسهولة لا وإنما للطلب الانتقام ولهذا يحصل للغضبان ما يدل على هذا وغليات دم القلب من احمرار الوجه وقفقار القلب وزيادة النبض وتتابع النفس وزيادة المجهود العضلي تجد أن اليغضب تتضاعف قوته لو نقوله في الأصل ما عنده قوة يعني شديدة لكن إذا غضب تضاعف في القوة وهذا يفسر قول العلماء أن غليان دم القلب كما أنه في الغضب يضعف التفكير والقدر على التأمل ويقوى أو تقوى قدرته على الكلام هذه أعراض أو بعض من أعراض الغضب الوجه الثالث الحديث دليل على أن القاضي منهي عن القضاء حال غضبه وذلك لما يحصل بسبب الغضب من تشويش الفكر وانشغال القلب الذي يؤدي إلى اختلال النظر وعدم استفائه على الوجه المطروب فيخرج القاضي بهذا عن دائرة العدل وإصابة الحق وقد يكون هذا سبباً في ميل القاضي إلى المغضوب عليه إذا كان الغضب من أحد الخصمين ثم إن نهي القاضي عن القضاء حال الغضب هذا إخوان دليل بين على عماية الشريعة بحقوق الناس ولو في حال الخصومة والنزاع شكيث دليل على عماية الشريعة بحقوق الناس ولو في حال الخصومة والنزاع وظاهر النهي التحريم والذين يأخذون النهي على ظاهره يقولون إنه للتحريم وهناك كما قلت قبل قليل من جمهور من يقولون إن النهي للكراهة يستدلون بما ورد في الصحيحين من حديث عبد الله بن الزبير أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير في شراج الحرة ما هو شراج الحرة؟ شراج الحرة يعني المسائل مسائل الماء يعني طريق السيل الذي ينزل منه السيل إلى النخل أو إلى الأشياء هذا الشراج شراج الحرة فقال الأنصاري شرّح الماء قل للزبير شرّح الماء يمر فأبى عليه فاختصم عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير أسقي يا زبير عندما أنك أنت لول يمر عليك الماء أسقي ثم أرسل الماء إلى جارك انتهيت من سقي نخيلك وأشارف أرسل الماء إلى جارف فغضب الأنصار فقال أن كان ابن عمتك أن كان ابن عمتك فتلون وجه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال أسقي يا ذبيل وحدس الماء حتى يرجع إلى الجدر. الجدر المراد به ما يحاق بالنخل لحفظ الماء. اللي يسمى سلالين. ها؟ العامه. <تصفيق> وفي رواية الجذر تلال وجذر الشيه وعصله والمعنى أسقي دبير وأبقي الماء إلى أن تمتلئ نعم غرف النخل يعني أماكن النخل هذا معنى حتى يرجع إلى الجدر. فقال الزبير إني لا أحسب هذه الآية نزلت في ذلك. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. ثم لا يجدوا في أمثلهم حرجا مما قضيته ويسلم تسليما فهؤلاء أصحاب القول الثاني يقولون الرسول صلى الله عليه وسلم حكم بعد الغضب أو حكم في حال الغضب فدل على أن النهي ليس للتحريم وإنما هو للكراهة والأقرب في هذه المسألة والله أعلم أنه إن كان الغضب شديدا مشومشا بحيث يفضي إلى عدم التمييز بين الحق والباطل فلا كلام في التحريم فلا كلام في التحريم أما إن كان غضباً يسيراً لا يمنع القاضي من النظر والفكر فأقل أحواله الكرارة قل أحواله الكرارة وهذا التفصيل هو الأقرب في المسألة، وقد اختاره صنعاني. الوجه الرابع يقاس على الغضب ما شارته في الله، فيقاس على الغضب. منع الحاق والمريض والخائف والجائع ومن اعتراه ملل سديد أو حزن غالب قالوا أو فرح شديد و. المعتمد كل ما يتعلق بالقلب تعلقا يشغله عن اكتشاف النظر فهو ملحق وهذا للحق عند الرسلين يعتبر من القياس الجريء لأن العلة ونشغال الفكر تشوش الذهن تشوش القلب هذه ثبتت بالإجماع كنت تعرفون القياس الجلي عند الأصوليين كم نبو لثلاث صور إما أن تكون العلة ثبتت بالنص هذا قياس جلي أو ثبتت بالإجماع هذا قياس جلي أو يقطع فيه في نفس زارع بين الأصل والفر. هذا أيضا من القياس الجيد. وكأن الحكمة والله أعلم في الاقتصار الحديث على ذكر الغضب هو استلاءه على النفس وصعوبته مقاومته بخلاف غيره صعوبته. مقاومته بخلاف قيره فإن القاضي قد يقاوم الجوع أو العطس أو الحر أو البرد أو هذا بينما لا يستطيع أن يقاوم الغضب ولسيما إذا كان الغضب شديدا مشوشا الوجه الخامس يوخذ من إطلاق الغضب من هذا الحديث أو من العلوم، علوم اللغة، أنه لا فرق بين أن يكون الغضب لله تعالى أو يكون الغضب لحفظ النفس، يكون الغضب لحفظ النفس، وذلك أولا لعموم الحديث، الثاني لوجود المعنى الذي من أجله هو القاضي عن القضاء حال الغضب. خلافا لمن خص الحديث بما إذا كان الغضب لحظ النفس. قالوا فإذا كان الغضب لذات الله. يجوز القضاء حال الغضب وعلّل لهذا بأنه إذا كان الغضب لله يؤمن من التعدي، يؤمن من التعدي. لكن الصواب هو القول بالتعميم لأن القاضي إذا كان على درجة من الوراء نعم قد يكون غضب لله تعالى أشد من غضبه لحظ نفسه فيتشوش الذهن أكثر وأكثر فالقول بالتعميم يكون هذا أقرب الوجه السادس والأخير استدل العلماء في هذا الحديث على أن الطاضية إذا حتم حال غضبه أن حكمه غير نافذ أن حكمه غير نافذ قالوا لأنه نهي عن القضاء في حال الغضب والنهي يقتضي الفساد وهذا القول لواية عن الإمام أحلام القول الثاني أن حكمه ينظر إن صادف الحق وقد عذا ابن حجر هذا القول لجمهور عذاه لجمهور وهذا هو الأصح في مذهب الحنابلة واستدلوا بما تقدم من حكمه صلى الله عليه وسلم في قصة الزبير القول الثالث التفصيل قالوا إن كان الغضب قبل أن يستضح الحكم لم ينفذ إن كان الغضب قبل أن يستضح الحكم لم ينفذ لأنه يشغله عن اشتضاح الحق أما إذا حدث بعد اشتضاح الحكم فإنه ينفذ واستدلوا بقصة الجبيرة قالوا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما غضب إلا بعد أن حكم للزبين وقال له أفقي يا زبين ثم غضب وهذا قول ثالث في مذهب الإمام أحمد لأن الأقوال الثلاثة كلها في المذهب كما ذكر ابن قيا والقول الثالث ذكره موفق ابن قدام في الفاتح، وذكره الحافظ ابن حجر في الفتح، وقال إنه تفصيل معتبر، إنه تفصيل معتبر، يعني كأنه يرى أنه ليس قولا مستقلا، لأنه واضح أن إن كان الحكم قبل وإن كان الحكم بعد. والذي يظهر أن الاستدلال قصة الزبير غير مستقيم في هذا الموضوع الاستدلال بها غير مستقيم لأمور ثلاثة بعضها يقبل النقاش الأمر الأول أن حكمه صلى الله عليه وسلم كان قبل الغضب لكن قد يقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم حكم حكما آخر بعد الغضب لأنه قال في الأول أسقي يا زبير وفي الثاني بعد الغضب قال أسقي يا زبير ثم أحبس الماء حتى يصل إلى جبل الحكم الثاني هذا هذا كان بعد الغضب الرسول صلى الله عليه وسلم الحكم الأول كأنه أمر الزبير أن يترك بعض حقه أن يترك بعض حقه وفي الثاني أمره أن يستوفي جميع حقه الأمر الثاني قالوا إن النهي في حديث الباد لا يتناول النبي صلى الله عليه وسلم لأنه معتقوم من أن يحكم بالخطأ يعني من أن يؤثر الغضب على على حكمه وهذا فيه نظر لأن كون العصمة تمنع الرسول صلى الله عليه وسلم من الحكم. الباطل. نعم هذه حقيقة مسلمة وعقيدة راسخة فلا ينبغي أن تقحم في هذه القضية. الجواب الأمر الثالث أن هذا غضب يسير. أن غضب النبي صلى الله عليه وسلم غضب يسير. ومرأى بنا أن الغضب اليسير أسهل من الغضب. الشديد المشوش والأقرب فيما يبدو هو الجواب الأول وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد له الحق وحكم في هذه القضية بما هو حق لكن غاية ما هناك أنه كان الحكم الأول في نوع من التسامح ثم بعد هذا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم الزبير أن يأخذ كامل حقه. يصير أصل الحكم هو ما كان قبل الغضب، وما كان قبل الغضب. الحديث الثالث عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ثقاب إليك رجلان فلا تقضي الأول. حتى تسمع كلام الآخر فسوف تدري كيف تقضي قال علي فما قاضيا بعده. صواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنة وقواه ابن المديني وصححه ابن حبان والحديث الرابع والأخير وله شاهد عند الحاكم من حديث ابن عباس هذان الحديثان موضوعهما ما جاء في صفة القضاء ما جاء في صفة القضاء أولا تخريجهما أما حديث علي رضي الله عنه فقد رواه أحمد وأبو داود في كتاب الاقطيه باب كيف القضاء والترمذي من طريق ثمات ابن حرب عن حنش عن علي رضي الله عنه قال وذكر الحديث وهذا اللفظ الذي معنا هو لفظ الترمذي هذا لفظ الترمذي. قال الترمذي هذا حديث حسن وفي سنة في هذا الحديث كما مر حنش وهو ابن المعتمر وتكلم فيه قال أبو حاتم هو عندي صالح ليس أراهم يحتجون بحديثه وقال أبو داود ثقة وقال البخاري يتكلمون في حديثه وقال النسائي ليس بالقول فهو متكلم فيه ومع ضعفه فقد تابعه ابن عباس. الحافظ ذكر أن الحديث طوى أحمد، ها أبو داود، ابن حبان، كذا. وقد ذكرت لكم أحمد وأبو داود. أما إسناد ابن حبان سيأتي. وفي الإسناد الأول سماك بن حرب. وهو متكلم فيه أيضا ولخص حاله بأنه صدوق قد اختلط بآخره يقول ابن المديني سنة بن عبد الهادي في المحرّة يقول رواه ابن المديني في كتاب العلل وقال هذا حديث كوفي وإسناده صالح وإسناده صالح وقد رجعت إلى المطبوع من العلل بالمديني ولم أجد هذا الكلام هذا الحديث حديث علي مروي من عدة طرق بعضها مختصر وبعضها مطول ومعظم طرقه فيها مقال معظم طرقه فيها مقال لكنه بمجموعها حديث حسن روى الحديث ابن حبان من طريق حماد عن عكرمه عن ابن عباس عن علي رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بلسانة وذكر الحديث وفيه إن الناس سيتقاضوا فإذا أساك الخصمان فلا تقضي لواحد حتى تسمع كلاما آخر فإنه أجدر أن تعلم لمن الحق فإنه أجدر أن تعلم لمن الحق وهذا سند ضعيف سند ضعيف لأن روايته سماك عن عكرمة مضطربة يقول عقوب ابن سفيان ابن شيبة قلت لقُلْتُ لابن المديني روايته سماك عن عكرمة فقال مضطربة أما الحديث الأخير حديث العباس فقد رواه الحاكم من طريق شبابه ابن سوار حدثنا ورقاء ابن عمر عن مسلم عن مجاهد ومسلم هو مسلم ابن كيسان عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن عليا فقال علمهم الشرائع وقضي بينهم قال لا علم لي بالقضاء فدفع في صدره فقال اللهم اهده للقضاء قال اللهم اهده للقضاء قال الحاكم, قال الحاكم هذا حديث صحيح على شرط الشيخين وتكت عنه الذهبي قوله إذا تقاض إليك رجلان يعني ترافع إليك خصمان فلا تقضي للأول أي المدعي فلا تقضي للأول أي المدعي لأن الغالب أن أول الخصوم إدلاعاً هو المدعي حتى تسمع كلام الآخر أي المدعى عليه وقوله فسوف تدري كيف تقضي هذا كما قلت لكم نظفر منه لفظ أبي داود فإنه أحرى أن يتبين لك القضاء ولفظ بالحزان فإنه أجبر أن تعلم لمن الحق والمعنى أنك إذا سمعت كلام الخصمين اتضحت لك القضية وعرفت كيف تطبيق الحكم عليها قوله قال علي الظاهر أن القائل هو حنش ابن المعتمر الكناني الكوفي صاحب علي رضي الله عنه قوله فما زلت قاضيا بعد بعده هل ضرت مبني عرضا لأن المضاف حلوف وقد نوي وقد نوي معناه وقد جاء في رواية يصير المعنى فما زلت قاضيا بعد تعليم النبي صلى الله عليه وسلم وقد جاء في المسند بلافظ فما زلت بعد ذلك قاضيا فما زلت بعد ذلك قاضيا الوجه الثالث الحديث دليل على نهي القاضي عن الحكم للمدعي حتى يسمع كلام المدعي عليه والمقصود الحكم لأحد الخصمين لكن جريا على الغالب انه ما يكتفي بسماع كلام المدعي ثم يحكم له ولو كان كلامه مقنعا ولو كانت حجته واضحة لأن من العدل في القضاء سماع حجة كل واحد من الخصمين هذا الأمر الأول إذا سمعتلا كلام الخصم الآخر هذا إيش فيه عدل والمطلوب من القاضي أن يعدل بين الخصمين في كل شيء وإذا كان القاضي معمورا عن يعدل بين الخصمين نعم في المجلس وفي الدخول وفي الكلام وكونه يعدل بينهما في مثل هذا الأمر المهم هذا لا شك أنه أولى الفائدة الثانية وهي التي دل عليها الحديث أنه إذا سمع كلامهما كان هذا أدعى إلى وضوح القضية أدعى إلى وضوح القضية ومعرفة حكمها لأنه قد تكون شجة المدعي واضحة وبينة ولكن ما عند المدعي عليه نعم أقوى قد يكون ما عند المدعي عليه أقوى محل النهي في هذا هو ما إذا كان المدعي حاضراً المدعي عليه هو الخصم الثاني حاضراً في مجلس الحكم ولم يسمع منه القاضي لكن إذا كان المدعى عليه حاضرا وسكت بعد أن طلب منه القاضي الإدلاب بما عنده، فما الحكم هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء ولا نريد الدخول بالتفاصيل لكن أحسن من فصل في هذه المسألة ابن القيم في الطرق الحكمية ذكر أن المسألة مسألة إيش إذا سكت المدعى عليه ذكر أن المسألة فيها ثلاثة أقوال القول الأول أن المدعى عليه إذا سكت يعتبر ناتلا يعني ممتنعا ويقضى عليه بالنقول يعني يقضى بناء على بينة المدعي ويعتبر مدع عليه نعم ممتنعا والغالب أنه لم يمتنع نعم إلا وهو ليس عنده شيء هذا الغالب. إذا ما قوله الأول ما هو أنه يقضى عليه النقول؟ القول الثاني أنه لا يقضى عليه بالنقول، وإنما ترد اليمين على المدعى عليه وفي قاعدة ستثين إن شاء الله أن اليمين في جانب أقوى المتداعين وهنا المدعي قوي جانبه بسبب نقول المدعى عليه سبب نقول المدعى عليه شايفين إن شاء الله يعني ايهما اقوى المدعي او المدعى عليه فهنا المدعي جانبه ضعيف لكن قوي جانبه ابن قول المدعى عليه ناسب طلب اليمين منه هذا قول الثالث القول الثالث أنه لا يقضى عليه لا بنكون ولا برد يمين ولكن يحبث يعني يجبر إما بحبس أو بضرب، إما بحبس أو بضرب. هذا القول الثالث في المسألة، يعني يحبس على يجبر على إيش؟ على إبداء رأي، إما أنه يصدق المدعي أو يرد ما قال المدعي ويحني. هذه ثلاثة أقوال في المسألة. التفاصيل في كتب الفقه لكن أنا يعني أحسن من كتب المسألة أن القيم رحمه الله في الطرق الشفهية الوجه الرابع والأخير أو قبل الوجه الرابع والأخير قال العلماء هذا النهي في الحديث نهي إيش ليرقاضي أنه يحكم وما سمع كلام الآخر قالوا هذا النهي يقتضي التسال فإذا حكم قبل سماع الإجابة من المدعى عليه كان حكمه باطلا ولا يلزم قبوله ولا يلزم قبوله بل يتوجه عليه نقضه وإعادته على وجه الصحة أو تحال القضية إلى قاضي آخر وأقول كما قلت قبل قليل هذا التوجيه النبوي من عناية الإسلام بالقضاء والذي مر علينا الآن ثلاث صور من عناية الإسلام بالقضاء الصورة الأولى بيان أصناف القضاء من عناية الإسلام بالقضاء في أول حديث والصورة الثانية مرت قبل قليل ناهي القاضي عن القضاء في حال والغضاء والصورة الثالثة ناهي القاضي أن يحكم قبل سماع الكلام الآخر. الوجه الأخير استدل العلماء في هذا الحديث على أن القاضي لا يحكم على الغائب. لا يحكم على الغائب. وجه الاستدلال أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا منع القاضي أن يقضي قبل سماعي كلام الآخر وهو موجود في مجلس القضاء وهو موجود في مجلس القضاء إلا أن القاضي ما سمع كلامه فلا أن يمنع من القضاء والخصم الآخر غائب هذا إيش أولى هذا أولى لأن الغايب أولى بالمنع لأن الغايب قد يكون معه حجة تبطل دعوة الحاضر ثم أيضا القضاء مع غياب أحد الطرفين هذا تطويل بلا فائدة لأن القاضي سيعيد القضية مرةً أخرى إذا رجع وهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء فالذين أجادوا الحكم على الغائب استدلوا بقصة هند التي تقدمت لنا في باب النفقات قالوا في صلى الله عليه وسلم حكم لها مع أن الخصم وهو زوجها أبو سفيان ما حضر المجلس فرد عليهم القائلون بأن لا حكم على الغايم قالوا ما في قصة الهند ليس بحكم وإنما هي فتوى والدليل على أن فتوى إلا الرسول صلى الله عليه وسلم ما طلب منها البينة ما طلب منها البينة الرسول صلى الله عليه وسلم يقول البينة على المدعي هذه تدعي الرسول ما طلب منها البينة إنما قال لها خذي هذا في الواقع دليل بين وقوي على أن قصة ليست من داب القضاء وإنما هي من داب الفتوى والذي يظهر والله أعلم في هذه المسألة هو ما ذكر الشيخ محمد العثمين رحمه الله في الشرف الممتع أن الحكم على الغائب مرجعه إلى رأي القاضي إلى رأي القاضي فإرآء أن الحكم على الغايب مستقيم واضح زين وجدت خرائط تدل على وجهة النظر فلا بأس يحكم على الغايب وإلا فإنه لا يحكم الله أعلم صلى الله عليه وسلم